كونوا حجارة أو حيث أو خلقا مما فَكُنْ وَاجْعَلْ رَبَّكَ أَعْدِيلَا أو, أَوْ خَلَقًا مِّمَّا I have told cool. اذا ينوبون اليكاو و يقولون ما ثو يا ماءكم فلتسدوا عنتي وأتو